وَإِذْ رُسُلٌ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَنْ كما يوم الفصل ويلوى يوم إذل المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلوى يوم إذل المكذبين ألم نخلقكم مما إمهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر ويلو يومئذ للمكدبين ألم نجعل الأرض كفاة ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتة وجعلنا فيها رواسي شام خاتم وأسقيناكم وأسقيناكم ما الفرات ويل يوم يذل المكذبين انقلق الى ما كنتم به تكذبون انقلق إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يوم يذل المكذبين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 شربوا هنيئا بما كونتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ